بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ألسلام أنزل إليك فلا يكون في صدرك حرج منه لتنزر وذكرى للمؤمنين كتاب أنزل إليك فلا يكون في صدرك حرج منه لتنزر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا مِنْ دونه أولياء اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا وليلا ما تذكرون وليلا ما تذكرون وكم من قوية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون وكم من قوية أهلكناها فجاءها أنا بيعة أولهم قائلون، فما كان دعوهم إجماعهم بأسنا إلا أن قالوا إن كنا قرمين، فما كان دعوهم فَلَنَسْأَلْنَ الَّذِينَ أُرْسِلَ إلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلْنَ الْمُرْسَلِ فَلَنَسْأَلْنَ الَّذِينَ أُرْسِلَ إلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلْنَ الْمُرْسَلِ فَلَنْقُصَنَّ عليهم بعلم وَمَا كُنَّ غَائِبِينَ يَدَيُ الْفَجْرِ نَادِي الْيَوْمِ وَرَبُّهُ دِي وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذِ الْحَقُّ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذِ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ فَمَنْ سَكُنتَ نَوَازِنُهُ فَأُولَائِكَ هُوَ الْمُبْلِغُ وَمَنْ خَفَتَ نَوَازِنُهُ فَأُولَائِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَضْلِمُونَ ومن فك الثنا وادي وتهنا كم نذين خطوا ام فسهام بما ترني اياتي لا يؤمن ولقد مسناكم في الارض وجعلنا لكم فيها معايش ولقد وَلِلَّمَّاتِ الْجَنَّةَ وَلِلَّمَّاتِ الْجَنَّةَ وَلِلَّمَّاتِ الْجَنَّةَ وَلِلَّمَّاتِ الْجَنَّةَ مَا الْجَنَّةَ وَلِلَّمَّاتِ الْجَنَّةَ وَلِلَّمَّاتِ الْجَنَّةَ وَلِلَّمَّاتِ الْجَنَّةَ وَلِلَّمَّاتِ الْجَنَّةَ وَلِلَّمَّاتِ وَلَكَلَّقَنَا خلق ثُمَّ صَوَّغْنَا ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْبُدُو لِهَادٍ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْبُدُو لِأَدَمَّ فَسَجَدُوا إلا إِبْلِيسَ لَمْ يكن مِنَ السَّاجِدِينَ ثم قلنا من الملائكة سودوا الأذن بسجد إلا الذي جلّم من السجدين قال ما منعك ألا تسجد إذا مرضك قال تسجد قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من قال فهبك منها فما يكون لك أنت تكبر فيها فقول إنك من الصاغرين. قال فهبك منها فما يوم إلى يوم يبعثون. قُل أَوْظِنِ إِلَى يَوْمِ يُبَعَثُونَ. قَالَ إِنَّكَ مِنَ إِنَّكَ مِنَ قال فبما أغويتني لأقودن لهم صراطك المستقيم قال فبما أغويتني لأقودن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ثم لآت يستهم من تحن أيديهم ومن خلفهم وعن أجبالهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين ولا تشد أثرهم شاتين. قال خرج منها مذوما مذحورا. قال خرج منها مذوما مذحورا. لمن تبعك منهم لا أمل أن نجهم منكم أجمعين. لمن ذرياتكم لا اسل ما ان نجف منكم ان تعين ويا ادم ان انت وزوجك الجنه فكلا من حيثكما ولا تقربا هذه الشجره فتكونا من الظالمين ويا ادم تَفَكُونَ مِنْ حَيْثِ الشُّبَاهَةِ وَلَا تَفْكَرَ بَعْدِ الشَّجَعَةِ فَتَفَكُونَ مِنَ الْغَرِيرِ فَوَصَوَصَ لَهُمَا الشَّيْقَانُ لِيُبْدِي لَهُمَا مَا وُلِي عَنْهُمَا مِنْ سُوءَاتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا لهم لهم ألا عنهما وَقَالَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ انِ اعْبُدَانِي فَسَيُصْرِفُونَ عَنِّي وَلَنَاهُ مَا هُمْ يَعْلَمُونَ تَقُولَا آتِينَا وَقُونَنَا مَا رَبُّكُمَا بِقَوْلِ رَبُّكُمَا عَذَابِ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ وقال ما لآكما ربكما عن أجل الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاتمهما إني لكما لمن ف لَمِنَ صسِي فَدَل م ب فَدَلهُ مَا ب فَلََّذاَا فَشَّجَرَةَ بَدَت لَهُ مَا ثَواتُ مَا وَقَافق يَقْصِ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُما جَنَّتَيْنِ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهِمَا الْأَنْهَارُ كُلُوا وَاشْرَبَا وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عذو مبين وَنَادَاهُما رَبُّهُ فَاَلَمَّا أَنْهَكُما عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَخْلَفَ لَكُمَا هَٰذِهِ إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ قَالَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا سنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لن تكونن من الخاطئين. قَالَ وَرَدَنَا وَلَنَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لنا وَتَرْحَمْنَا لَنَتْمُونَنَّ مِنَ الْخَاطِئِينَ قال اهبطوا بعضكم لبعض عزو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين قال اهبطوا بعضكم لبعض عزو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا وارسا وآتكم ولية.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 ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. يا بني آدم لا يفتنكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهم لباسه ما ليروه يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أدويكم من الجنة بشأن يعوهما بذاتهما ليشيهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنه يراكم هو وقبيه من حيث لا ترونه إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا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 قل إن الله لا يأمر بالفحش قل إن الله لا يأمر بالفحش أتقولون على الله ما لا تعلمون أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط. قل أمر ربي بالقسط. وأقيموا جهتهم عند كل مسجد ودعوه مخلصين له الدين. وأقيموا جهتهم عند كل مسجد ودعوه مخلصين له. الدين كما بدأتم تعودون. كما بدأتم تعودون. فريق هدى وفريق حق عليهم الضلال. فريق انهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون انهم مهتدون انهم اتخذوا الشياطين اولياء من دون الله ويحسبون يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا وشربوا ولا تسرقوا.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 أخرج العزاج والضيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا قالصة يوم القيامة قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا يوم القيامة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 قل إنما حضر مردي التواحش ما ضرر منها وما ضرر والإثم والبغي لغير الحق وأن تشرفوك وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَأَن تُشْرِكُوا بِالرَّحْمَنِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ولكل أمّة أجل، ولكل أمّة أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة. ولا يستقوني يا بني آدم إما يحيأنكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي يا بني آدم إما يحيأنكم رسل منكم يقص يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون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 قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين قالوا ظلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين قال في من قد غلت من قبلكم من الجن والجنس في النار قالت ألم في أمم قد غلت من قبلكم من الجن والجنس في النار. كلما دخلت أمة لعنت أختها. كلما دخلت أمة لعنت أختها. حتى إذا دخلوا فيها جميعاً قالت أخرىهم لأولاهم ربنا أولاه. فآتهم عذابا ضعفا من مِنَ حتى إذا الدارة فيها جميعا طالت قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون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 <تصفيق> إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أرواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يرجى الجمل في سم الصياط لَكِن كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُذُوبًا وَالْخَالِصَةُ تَسْكَبُ لَمْ أُغَاهُ السَّمَاءُ وَلَا يَذُوقُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلْجَ الْجَمَرُ فِي تَمٍّ مِنَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ وَكَذَلِكَ الْمُجْرِمِينَ لهم من جهنم ممهاذ ومن ثوثهم غواش. لهم من جهنم ممهاذ ومن ثوثهم غواش. وكذلك نجد البالين.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 وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا هدانا الله لقد جِئْنَا أَسْقُطُ رَبَّنَا بِالْحَقِّ لَقَدْ جِئْنَا أَسْقُطُ رَبَّنَا بِالْحَقِّ وَنُرِيدُ أَن نَّتْلُكُمُ أنت الكل جنة أورستموها لنا كنتم تحملون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 وَجَلَّ نَاعَمَّا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَسْمًا فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَسْمًا قَالُوا نَعْمَ فأذن مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ أَلَّا اللَّهُ عَلَى الظَّالِمِينَ قَالُوا نَعْمَ فَأَذْنَ مُؤَذِّنٌ بينهم اللعبة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم اخْرَجَ كِتَابٌ وَأَنَّهُ مَا حِجَابٌ وَأَنَّهُ مَا حِجَابٌ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ وَقَارًا أَعْوَاضًا ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم. ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم. لم يدخلوها وهم يصنعون. لم يدخلوها وهم يصنعون. وَإِذَا أُلقِيتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَإِذَا أُلقِيتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا وَبَدَأَ لَهُ الْنَّامَ الْقَوْمُ الظَّالِمِ وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ لِجَالِنٍ يَعْرِفُنَّهُمْ بِسِمَاءِهِمْ قَالُوا مَا أَعْمَى عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ لِجَالِنٍ لهم بثيناهم قالوا, قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون قالوا ما وما كنتم تستدفعون أولئي الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة أولئي الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة أدخل الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. أدخل الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم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 فَأَلَّفِيْهُ عَلَيْنَا مِنَ الْمَالِ أَوْلِيَّمَا أَرْضَكَهُمْ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمْ عَلَى الْكَافِرِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ عَلَى الْكَافِرِينَ الذين استخدوا دينهم لهوا ولعدا وغرتهم الحياة الدنيا الذين استخدوا دينهم لهوا ولعدا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم يوم لن كما نسولقاء يومهم آذا وما كانوا بآياتنا يجحدون يوم لن نساهم وما كانوا بآياتنا يجحدون ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم هل يومون إلا تؤيلة؟ هل إلا تؤيلة؟ يوم يأتي تؤيله يقول الذين نسوه من قل قديم أرسل ربنا بالحصن فهلنا؟ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ نَسُوا مِن نَّصِيبِ خَلْقِهٖ أَفَسُطِرٌّ بِالْعَصْرِ رَبِّنَا بِعَذْبٍ فَعَلَّمَنَا مِن سُبْعٍ فَيَشْفَعُ لَنَا أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلُ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ فعلنا من سفعاء في اشتعوا لها أو يرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد أنفسهم وضل عنهم ما كانوا سَوَّظَ النَّاسَ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ إِنَّ رَبَكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَامٍ ثُمَّ السَّوَاعَةُ عَلَى الْأَرْضِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ ربك الذي خلقت السماوات والارض في سته ثم استوى على العرش الليل والنهار ما يُسخِّرُ لَيلًا وَنَهَارًا يَطْلُبُهُ حَسِيثًا وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ يُسخِّرُ لَيلًا وَنَهَارًا يَطْلُبُهُ حَسِيثًا وَالشَّمْسُ والقمر والنجوم مسخرات بِأَمْرِهِ الا له الخلق والامر اله الخلق والامر تبارك الله رب العالمين اله الخلق والامر ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المُتدين، إنه لَا يحب المُتدين، ولا تُفسدو في الأرض بعد إصلاحها ودعوه خوفاً وطمعاً، ولا تُفسدو في الأرض بعد إصلاحها ودعوه خوفاً وطمعاً. إن رحمة الله قريب من المحسين إن رحمة الله قريب من المحسين وهو الذي يُسِيل لِيَحْبُ صَرَّا بين يدي رحمته وهو الذي حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل السمرات تآجها أقلت سحاباً فصالاً شكناه الزلد ميت فأنزلنا فيه ما حتى أخرجنا به من كل كذلك نخرج لعلكم تذكرون تَغَنَّكَ يَخْرُجُ الْمَوْتَى عَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالْبَلَدُ الْخَبِيثُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِسِقٍّ وَحَمْطِ وَالَّذِي خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا والذي خبث لا يأخذ إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون لقد أوصلنا نوح إلى قومه فقال يا قوم يعبدوا الله ما لكم من إله غيره لقد أوصلنا نوح إلى قومه فقال يا قوم يعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قال الملع من قومه إنا لنراك في ظلال مبين قال الملع من قومه قال إِنْ لَسْتَ بِمَجْنُونٍ وَلَكِنَّنَا نَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ قَالَ يَا قَوْمِ أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون أراجبتم أن جاءكم ذكرون يَوْعِذْ بِكُم عَلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ وَلِتَسْتَغْفُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ آيَةٌ أَنْ جَاءَ فِي عَلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ فَوَلَعَنَّا قَوْمَهُ عَمْرُو تكذّبوا فأن جيناه والذين معه في الفلك وأورطنا الذين كذبوا بآياتنا تكذّبوا فأن جيناه والذين معه في الفلك وَأَمْرُهُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَنِيدِينَ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَنِيدِينَ وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قال يا قوم اعبدوا الله ما أَفَلَا, تستقون أفلا تستقون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 وإنا لهمك من الكابرين قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين قال يا قوم ليس بي سفاهة رسول يَا رَبِّ الْعَالِي أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينُ أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَجِئْتُمْ أَن جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِّنكُمْ يُنذِرُكُمْ أَجِئْتُمْ أَن جَاءَكُمْ ذكر من ربكم على رجل منكم وَأَذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءً مِنْ بَعْدِ قَوْمٍ يُحِينُ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْفِ ضَقَّ فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون قالوا أجسد تنا لنا الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا. الله وحده ونذر ما سمعه فأسنا بما تعدنا إن من الصادقين تحسنا بما كان جداد كنت من الصادقين قال قد وفع عليكم من ربكم رجس وغضب قال قد وفع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتمها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان أتجادلونني في أسماء أنتم وآباؤكم ما نزل الله بآل سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين فانتظروا إني معكم من فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَبَطَأْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا. فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَبَطَأْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا. وقطعنا الذَّابِرُونَ وَالَّذِينَ كذبوا بآياتنا وَمَا كانوا مؤمنين وَتَعَذَّبَ الذَّابِرُونَ الَّذِينَ كَذَّبُوا وَمَا وَإِلَى ثَمُودَ صَالِحَات قُلْ كَمْ شَرِكْتُمْ مِنْ رَبِّكُمْ ۖ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ قُلْ إِنَّ الْقَوْمَ يَعْبُدُونَ اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قُلْ إِنَّ يَعْبُدُونَ اللَّهَ مَا لكم مِنْ إله غَيْرُهُ, ما لكم من إله غيره بينة من رَبِّكُمْ وَجَعَلْنَا عَقِبَهَا دَابَّةً لَّهَا رِزْقُهَا هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله لَكُمْ ولا تمسؤ أبسوئا فأخذكم عذاب عذاب أليم. وَالصَّوْوُ إِذْ جَاءَ لَكُمْ خُلَفَاءٌ بَعْضُ عَادِيٍّ وَبَوَّأْتُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُوراً وَتَنْحِطُونَ الْجِبَالَ بُلُوتاً وَالصَّوْوُ إِذْ جَاءَ لَكُمْ وَأَقُومُ فِي الْأَرْضِ كَتَخْمُونَ مِنْ شُعُورِهَا كُفُوراً وَتَلْفِدُونَ الْجِبَالَ غُلُوتاً وَلَا تَعْصُو فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ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 لَنَسْفَعًا أَعْقَابَ الَّذِينَ آمَنُوا أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَهُمْ كَمَا آمَنَ الْأَوَّلُونَ كَانُوا إِنَّ بِمَا أرسل بهم قال الذين استسروا إنا بالذي آمنتم به كافرون قال الذين استسروا إنا بالذي آمنتم به كافرون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 فأخذتهم فاقذتهم وجفه في دارهم جاثمين في دارهم جاثمين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 فتوزى عنهم وقال يا قوم لقد أجلعتكم لشانة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين وَلُقَنِ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْسُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَرَقُوْنَ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِ إنكم لا تأتون الرجال شهوة من دون النساء، إنكم لا تأتون الرجال شهوة من دون النساء، بل أنتم قوم مسرفون. بل أنتم قوم مشرشون وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم وما كان جواب قومه إنهم مناس يتضهون إنهم مناس يتضهون فأنجنه وأهله إلا امرأته كانت من الغادرين فأنجنه وأهله. فَوْكَلَثِينَا الْغَادِ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا ثُمَّ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا ثُمَّ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ وإلى مدين أخاهم شعيبا وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله قد جاءت بينكم من ربكم. قد من ربكم. فأوكوا الكيل والميزان ولا ترخص الناس أشياءهم ولا تبسدوا في الأرض بعد إصلاحها فأوكوا الكيل والميزان ولا تبسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل صقاط تؤيدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبعونها عوجا. ولا تقعدوا بكل صقاط تؤيدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به. وتبعونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين وانظروا كيف كان وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِنْكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي نُفِصِلَتْ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا فَأَضْرِبُوا وَإِنْ كَانُوا طَائِفَةً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 قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا سعيد والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجن لَسْتَ يَسْعَى وَلَا هِينَ أَمَنُوا مَا كَلُّوا قَوْ يَكِنَا أَوْ لَعُوذُ الَّذِي لَنَا كُنَّا كَارِهِينَ <قال> أولو كُنَّا كَارِهِينَ قريت وين على الله كذبا إن هودنا في ملكون بعد إذ نجنا الله منها قريت وين على الله الله منها وَمَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّعُودَ فِيهَا إِلَّا يا ربنا كل شيء علما، وأن يا ربنا كل شيء علما، على الله توكلنا، على الله توكلنا، ربنا فتح بيننا وبين قومنا بالحات وانت خي الفاتحين. ربَّرَكْتَ حَتَّىٰ نَأَّ وَبَلَّ نَصْوَمَاتِ الْحَسْمِ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاقِهِينَ وَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَوُوا مِنْ قَوْمٍ إِلَىٰ أَنِّي تَبَعَتُمْ إِنَّكُمْ إِذَا الْلَّخَاصُونَ وَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَوُوا قُلْ إِنَّ كَتَبَ عَلَيْكُمُ الْقَتْلَ إِنَّكُمْ إِذًا لَّخَاسِرُونَ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّعْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ أَخَذَتْهُمُ الرَّعْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ الذين كذبوا صعيبا كأن لم يغنوا فيها، الذين كذبوا صعيبا كأن لم يغنوا فيها، الذين كذبوا صعيبا كانوا هم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 فكيف آس على قوم كافرين فكيف آس على قوم كافرين وما أرسلنا في قرية من نبيه إلا أخذنا لا أخذنا قالنا ما كانت السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا ثم قالنا ما كانت السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا وقالوا قد مسأبأنا الضغوا والسراء فأخذناه. بغتة وهم لا يشعرون وقالوا قدم السحابة ألوظ الله واشتغاه فأغذيهم بغتة وهم لا يشعرون ولو أن أهل القرآن استقولة تحمى عليهم ب vocat من السماء والأرض ولكن كذبوا. ولم إن أن الصراط أمن واستقولة تحمى عليهم ب من السماء والأرض ولكن ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون بأسنا بياة وهم نائمون أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياة وهم ناضحون وهم يلعبون اا ان اقرى ان يئم ناضحون وهم يلعبون اف ان يمكر الله الله فَلَا يَأْمَنَ مِن رَّبَّ اللَّهِ إلَّا الْقَوْمُ الْخَاطِئُونَ فَلَا يَأْمَنَ مِن رَّبَّ اللَّهِ إلَّا الْقَوْمُ الْخَاطِئُونَ أَوَلَمْ يَهْدِي اللَّذِينَ يَرْفُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا أَلَهُ نَجَاهُ ونقبع على, على قلوبهم فهم لا يسمعون. تلك القرآن خص عليك من أم بائها. تلك القرآن خص عليك. وَلَ قَليا أَسْمُم غُصُلُم بِالبَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِنْ قَضل كذلك يغضب الله على قلوب الكافرين. كذلك يغضب الله على قلوب الكافرين. وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا لأكثرهم لفاسقين. تَرَى مِنْ عَهْدٍ وَإِنْ وَجَدْنَاهُ أَسْرَهُمْ لَفَاتِكِ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِ إِمْوَسَ بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَظَلَمُوا بِهَا ثُمَّ رَعَسْنَا مِنْ بَعْدِ إن موسى بآيات لاجنا فرعون وملهه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين فانظر كيف كان عاقبة المفسدين وقال موسى يا فرعون إني رسول من ربي العالمين. وقال موسى يا فرعون إني رسول من ربي العالمين. حقيق على ألا أقول على الله إلا الحرف. رقيق على أن لا أكون على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل. قد فأغفل معي بني إسرائيل إِن إن كنت بِآيَةٍ بآية فأتي بها إن كنت من إِن قال إن كنت جئت بآية فألقى أصابه فإذا هي تعبان مبين فألقى أصابه فإذا هي ثعبان يده هي بيضاء للناظرين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 فماذا تأمرون؟ فماذا تأمرون؟ قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين. قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين. يأتيك بكل ساحل عليم. يبتوك بكل ساحر علي وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن قال نعم وإنكم لمن المقربين. قال نعم وإنكم لمن المقربين. قالوا يا موسى إما أن تلقى وإما. قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا وأوحينا إلى موسى أن أَلْقِ عَصَاكَ فإذا إِلَى مُوسَى أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا مَا يأفكون فإذا مَا يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون تؤخى الحق وبطل ما كانوا يعملون تقلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين تقلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة قالوا آمنا برب العالمين قلوا آمنا برب العالمين رب موسى وآهو قال في العون قبل أن آذن لكم قال كرم آذنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر في المدينة منها أهلها تخرج منها أهلها، فثم فتعلمون، فثم فتعلمون، لا أقص عن أيديكم وأوجلكم من خلاف، ثم لا أجمعين، لا عن أيديكم وأرجلكم أضربنكم أجمعي قالوا إنا إلى ربنا مقلبون قالوا إنا إلى ربنا مقلبون وما تنقم منا إلا ما جاءتنا وما تنكم لله إلا أن أعلمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صلغا وتوفنا مسلمين وَالْغَمُ وَتَوَفَّنَا مُشْرِكِينَ وَقَالَ النَّلُ مِنْ قَوْمِ فِي الرَّعْمَ أَتَذَمُّوسَ وَقَوْمٌ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَيَذَرْكَ وَآَلِهَتَكَ وَقَالَ النَّلُ مِنْ قَوْمٍ فِي الرَّعْمَ أَتَذَمُّوسَ وَقَوْمٌ نُفِئَ فِي الْأَصْفِي وَلَمْ كَوَانِهَتَكْ هَارِسًا قَطْلُ أَرْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحِيلُ نِسَاءَهُمْ وَإِنَّ فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ هَارِسًا قَطْلُ أَرْنَاءَهُمْ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 الحصن اللهم صل على النبي يا شاه من عبادك والعاقبة, والعاقبة للمتقين والعاقبة للمتقين قالوا أذين من قبل أن تأينا ومن بعد ما جتنا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 ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من السمرات لعلهم يذكرون ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من السمرات لعلهم يذكرون فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هاره فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هاره وإن تصبر سيئة يطقيه بموسى ومن معه وإن تصبر سيئة كُلَّ يَوْمٍ بِتَوامَنِهِ أَنَّمَا قَائِرُهُم مِّنَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ أَنَا فَمَا نَعْمَلُ وَمَا نُؤْمِنُ وَقَالُوا مَا تَأْتِينَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِتُسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ وَقَالُوا مَا نَسَأَلُكَ مِنْ آيَةٍ لِتُسْحَرَنَّنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والكمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والكمل والضفادع والدم آيات فالصلاة ان تستكبروا وكانوا قوما مجرمين ولما غطى عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك ولما عليهم يا موسى ولما غضبنا عهد عندك، لأنك شفت أن الرجز لنؤمن أن لك ولنرسل أن ماكذبني إسرائيل، لأنك شفت أن الرجز لنؤمن لك ولنرسل. لَنَا مَا كَدَنِهِ قُدِي فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ لِذٰلِكَ إِلٰٓءَجَلِّهُمْ بَالِغُوْهُ إِذَا هُمْ يَنكُثُوْن فَلَمَّا كَشَفْنَا عنه أنت قمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. أنت قمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّذِينَ بَارَكْنَا فِيهَا فَخَلَصْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبعوا وتمت كلمة ربك الحسنى على بني وَدَمَرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِي الْعَوْمُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْلِشُونَ وَدَمَرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِي الْعَوْمُ وقومه وَمَا كانوا وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعطفون على أصنام لهم وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعطفون على أصنام لهم قالوا يا موسى يعلنا إلى إن كمالهم آلهة قالوا يا موسى يعلنا إلى إن كمالهم آلهة قال إنكم قوم قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبرم ما هم فيه وباقل ما كانوا يعملون. إن ما, هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. قال اغير الله ادغيكم اله أم وهو فضلكم على العالمين قَالَ اغير الله ادغيكم اله وهو فضلكم على العالمين وَإِذَا أَنْجَيْنَاكُم مِنْ آلِ فِرْعَونَ يَسُومُنَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ مِنْ آل سُوءَ الْعَذَابِ يقتلون أرناكم ويستحيون نساءكم. يقتلون أرناكم ويستحيون نساءكم. وفي ذلك بلاء من ربك عظيم. وفي ذلك بلاء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 أربعين ليلك وقال موسى لأخيه هارون اخلقني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفتدين وقال موسى وَلَا هارون اخلقني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل ولما جاء موسى لبيقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك ولما جاء موسى لبيقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني قال أن تَرَانِي تراني انْظُرْ إِلَى إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني لَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا فَلَمَّا أَفاقَ قَالَتُ بِحَانَكَ تُبِتُ إلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِ فَلَمَّا أَفاقَ قَالَتُ بِحَانَكَ تُبِتُ إلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِ قَالَ يَا مُوسَى اصطفيتك على الناس برتالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين قال يا موسى اصطفيتك على الناس برتالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك الشاكري. وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوه وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة فخذ هذه قوتٍ وأمر قومك يأخذوا بأحسنها. فخذ هذه قوتٍ وأمر قومك يأخذوا سأريكم دار الفاسقين. تأصرف عن آيات الذين يتكبون في الأرض بغير الحت وإيروا كل آية لا يؤمن بها. تأصرف عن آيات الذين يتكبون في الأرض بغير الحت وإيروا كل آية لا يؤمن بها. وَإِيَّا رُو كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُ بِهَا وَإِيَّا رُو سَبِيلَ رُشْدٍ لَا يَتَخَذُوهُ سَبِيلًا وَإِيَّا رُو سَبِيلَ الْغَيْبِ يَتَخَذُوهُ سَبِيلًا وَإِيَّا رُو كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُ بِهَا وَإِيَّا يرو تميله سلا يدخله سيلا وإن يرو تميل الغني يدخله سيلة ذلك بأنهم كذبوا بأياتنا وكانوا عنها غافلين ذلك والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حرق أعمالهم. والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حرق أعمالهم. هل يجذون إلا ما كانوا يعملون؟ أن يجزون إلا ما كانوا يغلون واتخذ قوم موسى من بعده من فليهم عجلا جسدا له خوار واتخذ قوم موسى من بعده من فليهم جسدا له خوار. ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا؟ ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا وكانوا ظالمين.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 لهم قل وَاللَّهُ كَلُّنَا إِلَّا مِنْ يَوْحَىٰ وَقُلْنَا وَيُفِرْ لَنَا لَنَسُو نَ الَّذِي الْخَاطِئُ قَالَ بِالْسَّمَاءِ خَلَفَتُونِ وَلَمَّا وَجَدُوا مُوسَىٰ وَقَوْمِهِ وَبَرَّأُوا قَالَ قَالُوا بِئْسَ مَا خَلَفْتُمُونِ أَمْرَ رَبِّكُمْ ۚ أَأَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ وألقى الألواح وأغدى برأس أخيه يدوه إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين قال ابن إن القوم استطعفوا لي وكادوا يكتلون لي فلا تشيك بي الأعداء ولا تجعلني مع القول الظالمين قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك قال رب اغفر لي ولأخي في رحمتك وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ إِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا اللَّيْلَةَ يَنَالُهُمْ غَضَبٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَذِلَّةٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا إِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا اللَّيْلَةَ يَنَالُهُمْ غَضَبٌ مِنْ رَبِّهِمْ حياة الدنيا وكذلك نجزي, وكذلك نجزي المفتري والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم والذين عريوا السيئات ثم تربوا من بعدها وآمنوا إن رفك من بعدها نغفور رحيم ولما تكت موسى الغضب أخذ الألواح ولمَّا سكتَ عن مُشْرِقَةِ الْعَذَابِ وَأَغْرَضَ الْأَجْوَاهُ وَفِي هُدًى وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ هُم لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ وَفِي نُسْقَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ هُم لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فاختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما اخذتهم الرجفة قال ربي لو شئت اهلكتهم من قبل واني فلما أخذت فقال رب لو شئت أهلتهم من قبل وإنجاز أتهلكنا بما فعل السفاء منا أتهلكنا بما فعل السفاء منا إن هي إلا فسنتك تضل بها من تشاء وتهدي إلا فسنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء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 وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ وَلَا يَجِدْ لَهُ نَصِيرًا قُلْ أَنَا ذِي عُصْمَةٍ أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ وَرَحْمَتِي وَاسِعَةٌ كُلَّ شَيْءٍ قُلْ من أشاء ورحمتي واتعف كل شيء فتأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون فتأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين آيات يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التهوات والإنجي يأمرهم بالمعروف يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحزم عليهم الخبائف يحرهم بالمعروف عن وَيُحْرِمُ لَهُ الْقِيَّاتِ وَيُحْرِمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيُحْرِمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ بِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِ عَلَيْهِمُ, عليهم الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ رَبُّ وَالْأَغْلَالِ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْكَ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَأَثَرُوهُ وَنَصَرُوهُ الذي إليه هاد لك هو قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا الذي له ملك السماوات والارض قل يا ايها الناس رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمة الذي يؤمن بالله وكلماته واستبعوه لعلكم تهتدون فآذنوا بالله ورسوله الذي, الذي يؤمن بالله وكلماته واستبعوه لعلكم تهتدون ومن قوم سائمة يهدون بالحسن و به يعبدون ومن قوم سائمة يهدون بالحسن و به يعبدون وقطعناه متن عشرة أسباطاً أمما وَقَطَّعْنَا لَهُ الْحُتَى نَجْعَلُهُ قُرَّةَ عَيْنٍ لَّمَّا قَدْ أَسْفَاكَ قَوْمُكَ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ إذ قومه أَنِ اضْرِب الْحَجَرَ مِنْهُ فأكل حجر ثم بجثت من هسنا عشوت عنا فجعلنا كل أناس مشرابهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى وظللنا عليهم وَقَالَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْهِ الْبَلْنَ وَالسَّلْوَةَ قُلُوا مِنْ قَيْبَتِ مَا وَزَقْنَاكُمْ قُلُوا مِنْ قَيْبَتِ مَا وَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ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 وإذ سين له يسكنوا آجل إلى وكل القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حفظة وادخلوا الباب سجدا نغسر لكم خطيئاتكم دنديد المحسنين. دنديد المحسنين. فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي كل لهم فأغسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي كل لهم فأغسلنا عليهم رجزا من وَأَظَلُّهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْذُنُونَ بِالسَّبْتِ إِذْ تَأْخِذُهُمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبَتِهِمْ صُرْعًا أَأَظَلُّهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْذُنُونَ إِذْ تأتيهم حِيتَانُهُمْ يَوْمَ إذ تأيهم حيتانهم يوم سبهم شرراً ويوم لا يسبون لا تأيهم إذ تأيهم حيتانهم يوم سبهم شرراً ويوم لا يسبون لا تأيهم كذلك نذروهم بما كانوا يفسقون. كذلك نزلهم بما كانوا يفسون وإذ قالت أمم منهم لما تعظون قوما إلا هم هلكهم أو عذبهم عذابا شديدا وإذ قالت أمم منهم لما قوما إلا هم أو ما غدا شديدة قالوا مأذونة إلى ربكم ولعلهم يستقون قالوا مأذونة إلى ربكم ولعلهم يستقون فلما نسوا ما دكت به أن جينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا فلما نسمع بنه أنجن الذين يلأون عن الصوت وأخذنا الذين ظلموا وأخذنا الذين ظلموا بعذابٍ بائسٍ بما كانوا يفسقون. وَأَقْبَلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِثٍ مِنْهُمْ يَصْخُرُونَ فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا هُوَ عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ أَلَمْ نَعْهَدْكُمْ أَنْ لَا تَعْبُدُوا مَا عِنْدَنَا إِنَّنَا كُنَّا وَإِذْ أَذْنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَإِذْ أَذْنَ رَبُّكَ لَيَلَاجَنَّ إن ربك لسريع اللقاء إن ربك لسريع اللقاء وإنه لغفور رحيم وإنه لغفور رحيم فقتلناهم في الأرض أممًا فقتلناهم في الأرض أمما منهم صالحون ومنهم دون ذلك. منهم صالحون ومنهم دون ذلك. وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. فخلف من بعضهم خلف ورث الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأسهم عرض مثله يأخذوه فخلف يأخذون هذا سينفر لنا وإن يأتيه مرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله للحق ودرك ذاته والدار الاخره خير للذين يتقون والدار الآخرة خير للذين يتقون افلا تعقلون افلا تعقلون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 وإنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة وإن تكون الجزلة خذوا ما آتَيْنَاكُمْ بقوة وَاذْكُرُوا ما فيه لعلكم تَتَّقُونَ وُذُ مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ من بَنِي آدَمَ منه وأشهدهم على أنفسهم ألفت بربكم وإذ أخذ وصفك من دلي آدم من على بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن آذى غافلين قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن آذى غافلين أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبلكن ذرية من بعدهم أو تقول إنما أشرك آباؤنا من ذرية من أبتهلكنا آب بما فعل المرصدون أبتهلكنا آب بما فعل المرصدون وكذلك نبصل الآيات ولعلهم يرجعون وكذلك الآيات ولعلهم يرجعون وَعَلَيْهِمْ نَبَأُ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَنَسْلَخَ مِنَّا فَأَسْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَعَلَيْهِمْ نَبَأُ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَرَهْفَ مِنَّا فَأَسْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ ولو شئنا لرطعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض والترهوى. ولو شئنا لرطعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه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 ذلك حسن القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون أَفَلَنِ الْقَوْمُ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَأَمْفُتَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ أَفَلَنِ الْقَوْمُ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَأَمْفُتَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ مَن يَهْدِ اللَّهُ بَهُ ومن المستن ومَن يضلل فؤلائك هم الخاسرون ولقد رأنا لجأنا مكتئم من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقون بِهَا ولقد رأنا لجأنا مكتئم من الجن والإنس لهم قلوب لا بها. لهم قلوب لا يَقَّعونَ بِهَا ولهم أعين لا يبصرون بِهَا ولهم آذان لا يسمعون بِهَا لهم قلوب لا بِهَا ولهم أعين لا بِهَا ولهم آذان لا بِهَا أَلاَ إِنَّ كَلَأَنْعَامٍ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أَلاَ هم, هم, هُمُ الْغَافِلُونَ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى بِهَا وللآية الأسماء والرسول لا بدّعوه بها، وذو الذين يلحدون في أسمائه، وذو الذين, أسمائه الذين أسمائه ما كانوا يعملون. لا مَا ما كانوا يعملون وممن خلقنا غمة يهزون بالحق وبه يعزلون وممن خلقنا غمة يهزون بالحق وبه والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. وأملي لهم إنك يديمتي. وأملي لهم إن كيبينتي أولم يتفكروا, أو يتفكروا ما بصاحبهم من جنة ما بصاحبهم من جنة نذير مبين نذير أو لم ينظُب ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عساى يكون قرق تراب أجره؟ أَوْ لَمْ يَنْظُبْ مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْ عَسَى فبأي حديث لاذهو يؤمنون؟ فبأي حديث لاذهو يؤمنون؟ من يضل الله فلا هذه له. من يضل الله فلا هادي ويذرهم في يقيانهم يمهون يسألونك عن الساعة ايان مرساها يسالونك أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلاه. لا يجليها لوقتها إلاه. تقولت في السماوات والأرض. تقولت في السماوات والأرض. لا تأتيكم إلا بعثه. لا تأتيكم إلا يسألونك كأنك, عنها يسألونك كأنك حبي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضر إلا ما شاء الله قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضر إلا ما شاء ولو كنت أعلم الغيب لستكثرت من الخير وما مسني السوق ولو كنت أعلم الغيب لستكثرت من الخير وما مسني السوق إن أنا إلا نذير وبشير لقومي إلا نبي وبشير لقول يؤمنون هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها هو خلقكم من نفس واحدة وجارا لها زوجاريا من إليا فلما تغشى حملت حملا خفيفا فمرت به فلما حملت حملا خفيفا فمرت به. فَلَمَّا أَسْقَلَ الدَّعَاءُ اللَّهَ رَبَّهُ مَا لَئِنَّ آتَيْتَنَا قَالِ عَلَّمَكُونَا نَنْفُسَ الشَّاكِرِ فَلَمَّا أَسْقَلَ الدَّعَاءُ اللَّهَ رَبَّهُ مَا لَئِنَّ آتَيْتَنَا قَالِ عَلَّمَكُونَا نَنْفُسَ الشَّاكِرِ فلما آتاهما صالحا جعلا له سركاء فيما فتعالَ الله عَمَّا يُشْرِكُونَ فَتَعَالَ الله عَمَّا يُشْرِكُونَ أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلِقُونَ أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. ولا يستطيعون لهم نصرًا ولا أنفسهم ينصرون. وإن سدعهم إلى اللود لا يتبعوكم.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 الذين شرعون من دون الله عباد أمثالكم أدرؤهم فليستجيب لكم إن كنتم صادقين فلهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين ألهم أرضي يمشون بها أَمْ لَهُمْ أَوْزُنٌ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَلْقِشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَلْقِشُونَ أَعْيُنٌ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِهَا أَم لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا أَم لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا قُلُوبٌ وَلَكِن تُصَمٌّ فَأَنْتُمْ ان ولي الله الذين نزل الكتاب ان ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين وهو يتولى الصالحين والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون والذين تشريعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم تدعوهم الى الهدى لا يسمعون ادعوهم الى الهدى لا يسمعون وتراهم ينبغون اليك وهم لا يرضون وتراهم ينبغون قد العفو وأمو بالغرف وأعرض عن الجاهدين قد العفو وأمو بالغرف وأعرض عن الجاهدين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله كاين السيفان يزغون فاستعن بالله انه سميع عليم انه سميع عليم ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم زيدت شكم اذا السقاء اتبع الى الشيخ تركم تذاهون واخوانهم يمدونهم في الغيث ما لا يقصرون واخوانهم وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا جِئْتَهَا وَإِذَا لو قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَى إِلَيَّ مِنْ رَبِّي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم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 وَاصْغُ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالآصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ وَاصْغُ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالآصَالِ وَلَا تكن إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون ان الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون